126. مثل الجنة التي وعد المتقون 127. فيها أنهار من ماء غير آس 128. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 129. وأنهار من خمر لذة للشاربين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 119. ومنهم يَسْتَمِعُ يستمع إليك إِذَا إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا 110. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم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 119. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 110. والله يعلم متقلبكم ومثواكم 111. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظرا المغشيه عليهم من الموت فا اولى لهم راعه وقول معروف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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَهُ لِإِقْوَانِهِ فَأَحْبَطَ عَمَلَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ أَلَ رَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ 119. ولتعرفنهم في لحن القول 110. والله يعلم أعمالكم 111. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم 112. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضو الله شيئا وسيحبط أعمالهم